وكذلك نصدف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض وعن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل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 يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ, لئن جاءتهم آية لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا لَئِن جَاءَتْهُمْ بِهَا Qul innamal ayatu 'indallahi wama yush'irukum annaha idha ja'at la yu'minun wa nuqallibu af'idatahum wa abaṣaruhum kama lam yu'minu bihi awwal marrat wa nadaruhum fi tughyanihum